توقفنا امس يا عم قبل ان ينتهي الامام من شرح قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من الاية الخامسة والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا عبد الواحد فهل تذكر اخر ما قاله الامام يا ولدي نعم يا عم لقد ذكر الامام ما قاله ابو سعيد الخدري من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأقول يا رب اذلي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي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 أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود إلى آخر الحديث فدلت هذه الأحاديث على أن شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هي لمن دخل النار وحصل فيها اجارنا الله منها وقول ابن عطية ممن لم يصل او وصل يحتمل ان يكون اخذه من احاديث اخر والله اعلم وقد خرج ابن ماجة في سننه عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة صفوفا فيمر الرجل من اهل النار على الرجل فيقول يا فلان. أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة، قال فيشفع لك ويمر الرجل على الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا فيشفع لك قال ابن نمير ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعستني لحاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له والله والله والله والله والله والله والله وأما شفاعات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاختلف فيها فقيل ثلاث وقيل اثنتان وقيل خمس ياتي بيانها في سورة سبحان إن شاء الله تعالى وقد أتينا عليها في كتاب التذكره والحمد لله وننتخل الآن إلى قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضميران عائدان على كل من يعقل ممن تضمنه قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة قال ابن عطيه وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان وما خلفه هو كل ما يأتي بعده وننتقل إلى قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء العلم هنا بمعنى المعلوم أي ولا يحيطون بشيء من معلوماته وهذا كقول الخضر لموسى عليه السلام حين نقر العصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر فهذا ومشاكله راجع إلى المعلومات لأن علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته لا يتبعض ومعنى الآية لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ذكر ابن عساكر في تاريخه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول القلم سبعمائة سنة وطول الكرسي حيث لا يعلمه إلا الله وروي عن ابن مسعود قال بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام وبين الكرسي وبين العرش مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه يقال كرسي والجمع الكراسي وقال ابن عباس كرسيه علمه ورجحه الطبري وقال ومنه الكراسة التي تضم العلم ومنه قيل للعلماء الكراسي لانهم المعتمد عليهم كما يقال أوتاد الأرض قال الشاعر يحف بهم ضيد الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوبوا أي علماء بحوادث الأمور وقيل كرسيه قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض كما تقول اجعل لهذا الحائط كرسيا أي ما يعمده وهذا قريب من قول ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه قال البيهقي وروينا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه قال علمه وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على ان المراد به الكرسي المشهور مع العرش وروى اسرائيل عن السدي عن ابي مالك في قوله وسع كرسيه السماوات والارض قال ان الصخرة التي عليها الارض السابعة ومنتهى الخلق على ارجائها عليها اربعه من الملائكة لكل واحد منهم اربعه وجوه. وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأراضين والسماوات ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي تحت العرش والله واضع الكرسيه فوق العرش قال البيهقي في هذا إشارة إلى كرسيين أحدهما تحت العرش والآخر موضوع على العرش وعن ابن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش وأرباب الإلحاد يحملونها على عظم الملك وجلالة السلطان وينكرون وجود العرش والكرسي وليس بشيء وأهل الحق يجيزونهما إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان بذلك قال أبو موسى الأشعري الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحم قال البيهقي وقد روينا أيضا في هذا عن ابن عباس وذكرنا أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمين من السرير وليس فيه إثبات المكان لله تعالى لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعجب شيء رأيته قال رأيت امراه على رأسها مكتل طعام فمر فارس فأدراه فقعدت تجمع طعامها ثم التفتت إليه فقالت له ويل لك يوم يضع الملك كرسية فيأخذ للمظلوم من الظالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولها لا قدست أمة أو كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها قال ابن عطية في قول أبي موسى الكرسي موضع القدمين يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين من أسرة الملوك فهو مخلوق عظيم بين يدي العرش نسبته إليه كنسبة الكرسي إلى سرير الملك وقال الحسن بن أبي الحسن الكرسي هو العرش نفسه. وهذا ليس بمرضي والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه وروى أبو أدريس الخولاني عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال يا ابا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة اخرجه الاجري وابو حاتم البستي في صحيح مسنده والبيهقي وذكر انه صحيح وقال مجاهد ما السماوات والارض في الكرسي الا بمنزلة حلقة ملقاة في ارض فلا وهذه الايه منبئه عن عظم مخلوقات الله تعالى ويستفاد من ذلك عظم قدرة الله عز وجل إذ لا يؤده حفظ هذا الأمر العظيم سبحان الله, الله لا إله إلا الله, الله, الله, الله فهمت من حديث الإمام يا عم أن المرأة قد يتشفع لصاحبه أو لإنسان يعرفه يوم القيامة وهذا طبعا بخلاف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة الكبرى التي نرجوها جميعا نعم يا ولدي ولكن ماذا لو تشفع المرء لصاحبه في الدنيا بمعنى أن يتوسط له لنيل مرغوب أو دفع مكروه يا بني هذه أيضا شفاعة مشروعة في الدنيا ونبي صلى الله عليه وسلم يحثنا عليها فيقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب أو ما شاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ويقال يا ولدي أيضا ولكن قد أدركنا الوقت كما ترى فقم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله مواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي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 ويتجدد اللقاء مع الجامع لاحكام القرآن يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل